بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرى وإرادة لا تعرف القهرى بجهادنا ونجند الوجدان والفكرة بدمائنا سنلون الفجرة ونروده يا أمتي نصرة بكفاحنا سنحول المجرة ونجند الوجدان والفكرا بدماءنا سنلون الفجر ونروده يا امتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى بكفاحنا سنحول المجرى بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا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 وإرادة لا تعرف القهر الله بجهادنا بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والالحد ونخوضها بعزيمه وجلال ونفل جورا القيد والأصفاد بجهادنا بالمشعل الوقاد سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمه وجلاد ونفل جور القيد والاصفاد ونفل جور القيد والاصفاد بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخره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 وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا <تصفيق>